سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض ي فينا حكمك عدل فينا قضاؤك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 ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أ ح ز ا ن ن ا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آ ن ا ء الليل واطراف النهار في رمضان وبعد رمضان اجعله لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا وعن الصراط نورا و إ ل ى ا ل ج ن ة قائدا وعن النار حاجبا ويوم ا ل ق ي ا م ة شافعا اللهم اطلق به أ ل س ن ت ن ا واشرح به صدورنا واستعمل به أ ب د ا وأجر و ر به ن اللهم و و ب ن ا البسنا به الحلل و أ س ك ن ن ا به الظلل و د ف ع عنا به النقم و أ ج ل ب علينا به النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أ و ل ه ا واخرها ما علمنا منها وما لم نعلم اغفر لنا الذنوب التي م د ل ت مكانتنا عندك ي اغفر لنا الذنوب التي ابعدتنا عنك اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء وتجلب البلاء موسوعه النابلسي ك ل ع ل و خ ط الاسلاميه اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين رن صحائف ذنوبنا بيضاء رن صحائف ذنوبنا بيضاء, صحائف ذنوبنا بيضاء, صحائف ذنوبنا بيضاء اللهم إ ن ا نعوذ بك من أ ن يطل علينا ع فجر هذه ا ل ل ي ل ة وما زال في صحائفنا ذنوبنا Oh! <laughs> نعوذ بك من أ ن يطل علينا فجر هذه ا ل ل ي ل ة ومازال في صحائفنا ذنوب يا من غفر للمشركين اشراكهم اغفر لعبادك المؤمنين المذنبين ذنوبهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين اللهم انك ف و تحب العفو ف ا ف ع ن يا من عودنا ا ل م غ ف ر ة جد علينا ب ا ل م ا ف ر ة والصفح والغفران اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف و ن ا اللهم انك ف و تحب العفو ف ع ف عنا اللهم ارحمنا ف إ ن ك بنا راحم ولا تعذبنا ف أ ن ت علينا قادر و ا ل ط ه م ن ا يا مولانا فيما درت به المقادير ارحمنا حين ياتينا اليقين ويعرق منا الجبين ويزداد منا ا ل أ ن ي ن ارحمنا إ ذ ا جاءتنا سكرات الموت اللهم ارحمنا حين يهان على ر و س ن ا التراب وحين ينسانا ل أ ه ل و ا ل أ ص د ق ا ء ارحمنا حين لا يزورنا زائر ارحمنا حين لا يذكرنا ذاكر ارحمنا حين تزل الاقدام وتنقضي ا ل آ ج ا ل وتنقطع ا ل أ ع م ا ل ارحمنا إ ذ ا ما تركونا في قبورنا وحدنا ارحمنا حين نشكو ظ ل م ة قبورنا و و خ ش ة قبورنا ارحمنا حين نود أ ن نرد فنعمل و ي ر ح ن ا الذي ك ن ا ن ع م ل يا ا ل ل ه رحمتك ر ح م ت ك يا ا ل ل ه أ ف ر ا ن ك أ ف ر ا يا الله ن ك ص ف ح ك صفحك, صفحك. ي ا ا ل ل ه عفوك عفوك ا ل ل ه م ث ب ت أ ق د ا م ن ا الصرار على ي و م تزل الأقدام ت ن ا ك ت م ا ب ا ل ي م ي ن فقل ا موازيننا يوم الدين بين وجوهنا يوم نعرض عليك, عليك, عليك يا رب العالمين اللهم حبب الينا ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبنا كره الينا الكفر والفسوق والعصيان اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اعنا على نفوسنا الاماره بالسوء وانصرنا على شهواتنا لا تسلمنا إ ل ى شياطيننا لا تخلي بيننا وبين اهوائنا لا تدعنا في هذه الدنيا وحدنا أعنا ش ر ك ا ل ت د ى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ولا تدعنا ان عصينا اللهم كن معنا حيث كنا اللهم اجعلنا لك ن ك ا ن ي ن لك شكارين لك رهابين لك مخبتين إ ل ي ك أ و ا ه ي ن منيبين رب تقبل توبتنا رب تقبل توبتنا واصلح حوبتنا و أ ج ب دعوتنا وثبت حجتنا وسند السنتنا واسلل سخاء صدورنا ي غ ف ر لنا ما مضى من عمرنا اللهم من ن ا ا ج ع خير أعمالنا ا لا اللهم تعذب اقداما سعت إ ل ى بيتك ولا أ ع ي ن ا بكت من خشيتك ولا أ ل س ن ة منشغله ب من اللهم إ ن ا ن س أ ل ك أ ن تجعلنا في هذه ا ل ل ح ظ ة ا ل م ب ا ر ك ة من أ ت ق ا ئ ك من النار اجعلنا منه تقائك من النار اعتق رقابنا ا ل آ ن من النار اعتق رقابنا الان من النار, النار. النار. بفضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين أ ت ي ن ا ك ا ل ل ي ل ة زائرين فلا تردنا خ ا ئ م ي ن اللهم عاملنا بفضلك العظيم وثوابك الجزيل عاملنا بما أ ن ت اهله يا رب العالمين لا تدع لنا في هذه الساعه ا ل م ب ا ر ك ة ذنبا إ ل ا غفرته ولا عيبا إ ل ا سترته ولا عاصيا إ ل ا هديته ولا تائبا إ ل ا قبلته ولا مجاهدا إ ل ا نصرته ولا ظالما إ ل ا قهرته ولا ح ا ج ة من حوائج الدنيا و ا ل آ خ ر ة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إ ل ا خ ض ي ت ه ا ويسرتها يا رب العالمين اللهم بلغنا ل ي ل ة القدر اللهم بلغنا ل ي ل ة القدر اللهم بلغنا ليله القدر اللهم ان كانت هذه ا ل ل ي ل ة هي ل ي ل ة القدر فاجعل لنا فيها من الخير أ ك ب ر نصيب أ ع ط ن ا فيها أ ك ب ر ما أ ع ط ي ت عبدا من عبادك الصالحين, أعطنا فيها أفضل ما أعطيت عبادك الصالحين. اللهم ارفع م ق ت ك وغضبك عنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم انصر ا ل إ س ل ا م و أ ع ز المسلمين واذل الشرك والمشركين ولا تجعل لاحد منهم سلطانا على عبادك الموحدين اللهم انصر دينك يا رب العالمين اللهم اذل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أ ب ل غ عنا نبيك أ ن ا نحبه و أ ن ا به مقتدون وعنه مدافعون اللهم كما آ م ن ا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتوردنا حوضه وتسقينا من يده ا ل ش ر ي ف ة ش ر ب ة ه ن ي ئ ة لا نضمر بعدها أ ب د ا لا تصرفنا عن حوض نبينا لا تطردنا عن حوض نبينا اللهم ا س خ ن ا ميلي الشريفه ش ر م ة ه ن ي ئ ة لا نغمه ب ع ن ه ا أ ب د ا ومتعنا بصحبته في ا ل ج ن ة يا رب العالمين اللهم إ ن ك تنزل إ ل ى السماء الدنيا في هذا الوقت من الليل ف ت ق و ل ه ل من داع فاستجيب له اللهم إ ن ا دعوناك كما أ م ر ت ن ا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا اللهم استجب لنا ب أ ت ق ى قلب رجل منا اللهم استجب لنا ب أ ت ق ى قلب رجل منا اللهم هم المسين ئ ي منا للمحسنين عاملنا بفضلك لا بعدلك يا كريم لا تصرف هذه الجموع إ ل ا على ذنب معفور وعمل متقبل مبرور لا تودنا إ ل ى أ ه ل ن ا إ ل ا وقد بدلت سيئاتنا خ س ن ا ت اللهم إ ن ه لم يبق على هذه ا ل ل ي ل ة إ ل ا دقائق فاجعل لنا فيها من الاجابه اكبر نصيب, اجعل لنا فيها من الإجابة أكبر نصيب. اجعل لنا من ا ل إ ج ا ب ة فيها أ ك ب ر نصير اللهم استجب دعاءنا وقمر رجاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ربنا اتنا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة و خ ن ا عذاب النار و ص ي ل ا م على س ي د محمد وعلى اله وصحبه وسلم